مِنْ جِبَالٍ أَوْتَادًا وَقَضَيْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وهاجا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 فِحاتِ السَّم فَكَانَت بابَ وَصيرَة جبال فَكانت السراب إِ جَهَن مَكََت مِرصَادَ للِطارينَ مابَاب لا بِثينَ فيِيه حقاب لا يَزُقُونَ فيِيهَا برَدَ وَلَا شَرابَ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وَفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا